السلام عليكم رحمة الله وبركاته بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث اختبوا الله تعالى وخير الهدي وخير الهديه محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بطعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأحباب قضتم وطاضم ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا أسأل ربي تبارك وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعة أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه وليه ذلك والقادر عليه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا إنه على كل شيء قدير فاليوم مشيئة الله تبارك وتعالى درسنا هو الدرس السادس عشر من شرح سلسلة كتاب الأصول السلاسة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جاهنا وأن يفقهنا في ديننا إنه على كل شيء قدير وكنا في الدرس الماضي نتكلم عن علامات الساعة الكبرى وأمراتها وتكلمنا عن طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وظهور الدجال واليوم مشاءة الله تبارك وتعالى نبدأ مع نزول عيسى عليه السلام فقد ضلت السنة وأجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان قرب الساعة أثناء وجود الدجال فيقتله ويحكم بشريعة الإسلام ويحيي من شأنها ما تركه الناس ثم يمكس في الأرض ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن وقيل في المنة في شرح اعتقاد أهل السنة بعد الدجال ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ويصلي مع المسلمين خلف إمام منهم حيث كانوا يصفون الصفوف لقتال الدجال ثم يطلب المسيح الدجال فيدركه فيدركه عند باب لد بقرب بيت المقدس فيقتله وتقوم الملحمة الكبرى مع اليهود عقب الدجال فحينها يقتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يخترئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود كما عند الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وقد ورد ذلك بأحاديث صحيحة كثيرة تقدم بعضها فيجب على كل مسلم أن يصدق به وأن يعتقد بما أخبر به كتاب ربنا من أن عيسى عليه السلام لم يقتله اليهود وإنما رفعه الله تبارك وتعالى إليه ولا كما يدعي النصارى على أنه صلب وقتل ودفن وقبر ثلاثة أيام بل أن الله تبارك وتعالى رفعه إليه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 قول الله تبارك وتعالى وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ به قبل مَوْتِهِ يقول ابن كثير قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته أو قبل موت عيسى عليه السلام ولا شك أن هذا الذي قال به ابن جريل هو الصحيح لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصل به وتسليم من, سلم من, سلم لهم من سلمه لهم من النصارى الجهلة بذلك فأخبر الله تبارك وتعالى أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه الله تبارك وتعالى إليه وأنه باقي حي وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة فيقتل المسيح الضلال ويقصر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم كما في تفسير ابن كثير ومن الأحاديث الواردة في ذكر نزول إيسا عليه السلام ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويخيض يق... المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجد الواحدة خير من الدنيا وما فيها وهذا الحديث متفق عليه والمقصود من قصر الصليب المراد بذلك أنه عليه السلام يكسره حقيقة حاضر إن شاء الله نجاوب على مثل هذه الأمور ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيم. وقيل ان المراد من كسره إظهار كذب النصارى حيث ادعوا أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام على خشب والمقصود بوضع الجزية أن عيسى عليه السلام يسقطها عن أهل الكتاب فلا يقبل منهم إلا الإسلام وليس معنى ذلك أن عيسى عليه السلام ينسق حكما من شريعة الإسلام ولكن هذا الحديث يدل على أن قبول الجزية في شريعة الإسلام ملغيا بنزول عيسى عليه السلام يقول القاضي عياض نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عندها للسنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إخباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة ومن وافقهم وزعم أن الأحاديث مرضوض بقول الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين أي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراب نزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صحة هذه الأحاديث أنه ينزل يحكم بشرعنا شرع محمد صلواته ربي وسلامه عليه ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس كما في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم وقال الإمام السفاريني وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت النجوة قائمة وهو متصف بها وتقدم أن عيسى يصلي وراء المهدي صلاة الفجر كما يعني قال البزرانجي في الإشاعة بعد أن ذكر حديث جابر عند مسلم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمت الله هذه الأمة قال أي قال البرزنجي وعلى هذا فلا منافى أن يكون المهدي أميرا حتى في زمن عيسى عليه السلام ويكون مراجعته في الأمور لعيسى عليه السلام للتبرك والتيمم به أما مدة لبسه عليه السلام في الأرض قال الحافظ جلال الدين السيوطي كنت أفتي بأن ابن مريم ينقص في الأرض بعد نزوله سبع سنين قال واستمريت على ذلك مدة من الزمان حتى رأيت الإمام الحافظ البيهقي اعتمد أن مكته في الأرض أربعين سنة معتمدا ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلظه ثم يمكس ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة قال الإمام السفاريني وهذا هو الراجح لأن زيادة الثقة يحتج بها ولأنهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل ولما معها من زيادة العلم ولأنه مثبت مقدم وهنا فائدة إنما سمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة لا يبصر بها فالأعور يسمى مسيحا كما في جامع الأصول أما تسمية سيدنا عيسى بن مريم مسيحا فقيل لمسح زكريا عليه السلام إياه وقيل لأنه كان يمسح زلعاهة فيبرأ وهناك فائدة أخرى إذا قتل عيسى عليه السلام الدجال ان هزم جنوده من اليهود ومن معهم فلا يبقى شيء به يهودي فلا يبقى شيء يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء يا عبد الله هذا يهودي وفي لفظ هذا دجالي فتعالى اقتله إلا الغرقد فإنها من شجر اليهود هذا بالنسبة للنزول عيسى عليه السلام ثم العلامة بعد ذلك التالية هي ظهور يأجود ومأجود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقد ورد ذكر هذه العلامة في الكرآن الكريم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 ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين أي المكان بين السدين ولا ما هما هازان السدان كل ما يؤخذ من هذا النص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين أو بين سدين صناعيين تفصلهما خجوة أو ممر فوجد هناك قوما متخلفين لا يكادون يفقهون قولا وعندما وجدوه قويا وتوسموا فيه القدر والصلاح عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين ويغيرون عليهم من ذلك الممر فيعيثون في أراضيهم فسادا ولا هم على دفعهم وصدهم وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم وتبعا للمنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في الأرض قد رد عليهم عرضهم الذي عرضوه من المال وتطوع بإقامة السد ورأى أن أيصر طريق لإقامته هي رضم الممر بين الحاجزين الطبيعيين فطلض إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رضما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فجمعوا له قطع الحديد وكومها في الفتح بين الحاجزين فأصبح كأنهما صدفتان تغلقان ذلك الكون بينهما حتى إذا ساوى بين الصدفين وأصبح الركام بمساوات القمتين قال انفخوا على النار لتسخين الحديد حتى إذا جعله نارا أي كله لشدة توهجه وحمراره ماذا قال قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسا مزابا يتخلى للحديد ويختلط به فيزيده صلابة وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديث فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته وكان هذا الذي هذا الله إليه ذا القرنين وسجله في كتابه الخالد سبقا للعلم البشري الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى وبذلك التحم الحاجزان وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج فما استطاعوا أن يظهروه أي فما استطاعوا أن يتصوروا أن يصعدوا عليه وما استطاعوا له نقبا فينفذوا منه أي لم يستطيع أن ينقبوا فينفذوا منه وتعذر عليهم أن يهاجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين فآمنوا واطمأنوا ونظر ذو القرنين إلى العمل الفخم الذي قام به فلم يأخذه البطر والغرور ولم تسكره نشوة القوة والعلم ولكنه ذكر الله تبارك وتعالى فشكره ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه وتبرأ من قوته إلى قوة الله تبارك وتعالى وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة فتعود الأرض سطحا أجردا مستويا ثم قال رحمه الله وبعد وأين هم أي يأجوج أو مأجوج وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون كل هذه الأسئلة يعني تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد في القرآن الكريم وفي بعض الأثر الصحيح والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين فإذا, و... فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق كما في كتاب ذلال القرآن للشيخ أو الأستاذ سيد قد برحمه الله تبارك وتعالى ومما ورد في ذكرهم من الأحاديث الصحيحة ما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان الذي تقدم نصفه وهذا الباق ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا ليه لا يداني لأحدهم بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجود وهم من كل حذب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة على بحيرة, بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسيك موت نفس واحدة ثم يهبطوا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 فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن في الرسل حتى أن اللفحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللفحة من البشر أو من البقر عفوا اللفحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللفحة من الغنم لتكفي الفخزة من الناس فبينما هم كذلك إذ بعص الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت إبطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة كما عند الإمام أحمد والترمزي والإمام مسلم وروا الجماعة إلا أبو داود من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول خرج فزعا ووجهه فيه الحمرى يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح الله اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت قلت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث كما عند الترمزي ومسلم والإمام البخاري. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على, أنه, على أنهم من ولد يافس بن نوح عليه السلام وهناك أحاديث صحيحة أخرى ذكرت يأجوج ومأجوج ومجموع النصوص الواردة بذكرهم يفيد العلم اليقين, اليقين بظهور هذه الأمة المفسدة في أواخر عمر هذه الدنيا فكان لابد للمؤمن من تصديق ما ورد به القرآن والخبر الصحيح من أمرهم وأما تحديد الزمن الذي تظهر فيه هذه الأمة والتفصيلات المتعلقة بأشكالهم وأوصافهم ومكان وجودهم قبل ظهورهم فكل هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى ثم نأتي إلى العلامة بعد ذلك من العلامات الكبرى وهي الدخان علامة الدخان ومنها الدخان كما ذكر الله عز وجل في القرآن فقال ربنا تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين والدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويتغشى الكافر ثم بعد ذلك العلامة التي تليها ألا وهي الخصوف فأما الخصف هو أيضا من أشراط الساعة يكون خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وهي زلاز العزمة يحصل فيها انخساف يعني انهيار عظيم للأرض كما في حديث حزيفة ابن أسيد أنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات ترون فيها عشر آيات كما في الحديث ثم بعد ذلك العلامة خروج نار من قعر عدن فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فناعر تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب والمقصود أنها أول العلامات التي لا يعقبها شيء من أشياء الدنيا ويقع بانتهائها النفخ في الصور وقال الشيخ السيد محمد صديق حسن خان من علماء الهند رحمه الله تبارك وتعالى الدخان وهو بعد دابة الأرض ويمكس في الأرض أربعين يوماً كما في الحديث المرفوع من رواية حزيفة ابن أسيد عند مسلم والترمزي وابن ماجة ويأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام ويكون قبل الريح لأن بعد الريح لا يبقى مؤمن وإنما يكون قريبا من قيام الساعة قال العلماء آية الدخان ثابتة بالكتاب والسنة وأما الكتاب فقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال ابن عباس وابن عمر وزيد بن علي وغيرهم هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع القفار والمنافقين وأما السنة فكثيرة منها ما أشرنا إليه ومنها حديث حزيف عند الطبراني وفيه أن من أشراط الساعة دخان يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكت في الأرض أربعين يوما أما المؤمن فيصيبه منه شبه زكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السقران يخرج الدخان من فيه ومن خريه وعينيه وأذنيه ودبره إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الصحيح وغيره وقال الشيخ السيد محمد صديق ومنها ريح طيبة رقب دروح كل مؤمن في قلبه مثقال حبة حبة من إيمان ويبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وتأتي من قبل الشام أو من اليمن وقيلهما ريحان شامية ويمانية ثم يبقى شرار الناس حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله وعليهم تقوم الساعة وتخرج هذه النار من اليمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرك المسلمون هذه العلامة لأن الناس يومئذ لا يقوم فيهم مسلم حيث إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق جزاك الله خير الأخي الحبيب ثم العلامة التي بعد ذلك هدم الكعبة ربما كثير من الناس لا يعلم هذه العلامة ألا وهي هدم الكعبة يقول قائل هل الكعبة التي نتوجه إليها الآن ونحج إليها ونعتمر فيها عليكم السلام وبركاته ونعتمر فيها سوف تهدم نعم سوف تهدم الكعبة ويهدمها رجل يسمى بزس ويقيتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة زس ويقيتين زس ويقيتين من الحبشة والظاهر أن ذلك بعد زوال الإسلام من الأرض أول أشارات الساعة القبرى وهي ظهور المهدي وهو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم فهو اسمه محمد بن عبد الله وهو يكون من أولاد فاطمة من نسل الحسن رضي الله عنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله خلاصة القول في الإمام المهدي أنه سيظهر في آخر الزمان وأن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله وأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولد فاطمة وأنه يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلق ولا, يشبه ولا يشبهه في الخلق وأنه أجل الجبهة أي منحسر الشعر عن مقدم الرأس أقنى الأنف أي طويل الأنف مع حد بوسطه ودقة أرنبته وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا ثم نأتي إلى خروج النار وقال السيد محمد صديق حسن خان خروج النار وهي آخر الآيات العظام تخرج من قعر بئر عدن تحشر الناس إلى محشرهم كما في حديث أنس عن أحمد والبخاري وعن ابن عمر قال ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام كما عند الإمام أحمد والترمزي وقال حسن صحيح وقيل من وادي برهوت تسير سير بطيئة سير بطيئة, بطيئة بطيئة الإبل تسير بالنهار وتقيم بالليل تغدو وتروح وقيل من حبس سيل ووجه الجمع وجه الجمع أن لا تخرج اولا من برهوت ويقال له وادي النعر وهو في قار عدن وعدا على ساحل البحر فالعبارات مآلها واحد وتمر بحبس سيل أيضا والخطاب لأهل المدينة وحبس سيل قريب من المدينة فوصول النار إليه يقول يكون قبل وصولها إلى المدينة فصح أن يقال لهم إنها تخرج من حبس سيل وقال في الفتح ابتداء خروجها من عدم فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها انتهى كلامه رحمه الله وتدور الدنيا كلها في ثمانية أيام أي تنتشر في هذه الأيام ثم تسير على سير الناس بعد ذلك والحاصل أن لها حالات فطار هكذا وطار هكذا وإن ثبت تعدد النار زال أصل الاستشكال وهذا الحشر, الحشر، أي حشر النار الناس أحياء إلى الشام يقوم قبل يوم القيامة يقول القرطبي والخطابي وصوبه القاضي عياد وأما الحشر من القبور الى ما في حديث ابن عباس مرفوعا كما في الصحيحين وغيرهما أنكم تحشرون حفاة عراطا غرلا هو يوم القيامة قال الحكيم الترمزي والغزالي نعيد هذا الكلام نعم نقول أن نقول أن قيل في الفتح ابتداء خروج النار من عدل فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها وتدور الدنيا كلها في ثمانية أيام أي تنتشر في هذه الأيام في ثمانية أيام ثم تسير على سير الناس بعد ذلك والحاصل أن لها حالات فترى ترى هكذا وترى هكذا وإن سبت تعدد النار زال أصل الاستشكال وهذا الحشر أي حشر النار الناس أي أن النار ستحصر ستحشر الناس احياء إلى الشام وهذا يكون قبل يوم القيامة فنقول قال القرطبي والخطادي وصوبه القاضي عياد وأما الحشر من القبور على حديث ابن عباس مرفوعا كما في الصحيحين وغيرهما أنكم تحشرون حفاة عرات غرلة فيقول أن هذا الحشر يكون عند قيام الساعة وليس قبل قيام الساعة فهو يوم القيامة يقول الحكيم الترمزي والغزالي والحفظ ابن حجر قال الطيبي وهو الحق لا محيد عنه وقيل في الإشاعة فثبت أن الحق أن النار قبل يوم القيامة قال السفاريني قلت وهو كما قال يعني أن النار ستحشر الناس في إلى بلاد الشام قبل قيام الساعة ثم ينفق في الصور النفقة الأولى فيموت كل الخلق ويمكثون أربعين عاما كما في الصحيحين ثم ينفق في الصور النفقة الثانية فيقوم الخلق للعرض والحساب ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدارين فالأرض كما ملأت ظلما وجورا فيعني بعد ذلك ستقام شرع الإسلام ويحيي من تشر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بعض أدلة السنة في الكتاب والسنة على هذه العلامات ونذكر سريعا جزاك الله خيرناك نسكر سريعا بعض اعدلة السنة قبل ان نختم على ثبوت المهدي فعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة كما عند الامام احمد وقال العلام احمد شاكر صحيح الاسناد وصححه شيخنا الالباني ومعنى يصلحه الله في ليلة ان يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رجده بعد أن لم يكن كذلك والحديث آخر،, آخر عن أني سعيد الخدوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك سبع سنين كما عند أبو داود والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وحسنه شيخون الأرنقود في تحقيق جامع الأصول وقال الذهبي في التلقيس عمران ضعيف لم لم يخرج له والحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر أمته المهدي يسقيه الله الغيس وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثير الماشية وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمانية يعني, يعني هذا الحديث رواه الإمام الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقال الألباني سند, سند هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات والذي يظهر من مجموعة الأدلة أن المسيح ابن مريم عليه السلام ينزل ويصلي خلف المهدي ولكن ليس هناك نص قطعي في ذلك وقد ذكر ابن كسير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية جملة من الأخبار في إثبات المهدي وأحاديث المهدي متواترة فمن أنكره فهو جاهل أو مبتدع وأحسن الأحوال أنه جاهل لأن الأحاديث فيه كثيرة جدا لا يمكن انكارها ثم نأتي بعد ذلك إلى بداية اليوم الآخر وهذا ما نرجعه إلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ به بداية اليوم الآخر فنسأل ربنا تبارك, وتعالى. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا إنه وليه ذلك والقادر عليه شكر الله لكم حضوركم جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وأسأل رب تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا إنه على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنب والزلات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم ارحمهم رحمة واسعة وارحم من مات منهم رحمة واسعة اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير من يدي إخوان القرد والخنازير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة لجدير هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتكم شكر الله لكم حضركم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته